بئس مرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرهد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائمون ما شانئد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ولكن ظلموا انفسهم فما اضنت عنهم الهتنا فما اضنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شئ الا لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد في ذلك لا آية لمن خاف ذا الآخرة ذلك يوم جمع له الناس ذلك يوم جمع له الناس ذلك, يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس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 لَذِينَ شَقُو فَفِ النَّارِ فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُو فَفِ النَّارِ فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُو فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لهم في خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك إن ربك فحال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدي نفيه ماذا ماتت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء ام غير مجنون فلا تكفي ليت من ما يحبد هاؤلاء ما يحبد فإلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من